أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الآخرة يوم يندع بعضهم لبعض عدو الا المتفقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مظلمين ويدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبون يقابون عليهم بصحاف من ذهب و فيها ما تشكي الهم وسجدت للذلعيون وانتم فيها خالدون وتلك الجنه التي اويبتموها بما كنتم تعملون لكم فيها لَكُمْ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّدُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهَا مُبْلِسُونَ وَبَغَى لا هم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم باطشون لقد جئناكم بالحق يوناكن ات وكم للحق كارهون ام ايرم امرا فان نمدرمون ام يحتجون ان لا نسمع جرهم وندواهم بَدَأَ وَيُسْلِلُونَ لَدَيْنَا يَسْتَوِلُ كُلُّنْ كَانَ يَرْحَمَانِي وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُكُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَدْرُوا عِلْمَ كل الذين يدعون من دوني الشفاعه انا من شهد بالحق الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سالتهم من خلقهم لا يق إنها أولا قوم لا يؤمنون فخ عنهم وقل سلام فترى فيعلم